سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم فقرآننا ذلك القائدون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 وفي روحنا سنة المصطفى وفي قلبه الشريعة علم يدوم سيات الضياء سيات الضياء تراب الغيوم بروم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء برام الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وتوحيدنا عزة المسلمين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 فلا عصبه تستبيح الحياه وتجعل منها دماء اللحون سيأتي الضياء سيأتي برام الغيوم سيأتي الضياء الغيوم وتشتط الطير بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سياتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم نحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسول ونحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم ستأتي خيوط الضياء على جناء الحياة بأحلى الرسول سادة الضياء سادة الضياء سادة الضياء مقروا بالقيود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 وفوق الركاب الطيور تحوم فان جاءنا الموت لسنا رفاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم سيات الضيا سيات الضيا الضياء, الضياء بروم الغيوم